ذَلِكَ الَّذِي فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنَّ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ قُتَّلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرُوا ولو شاء الله مقتتنوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن 114. هي يوم لا وَلَا فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون 115. لا إله إلا هو الحي القيوم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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 113. كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراع في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك في العروة في صام لها والله سميع عليم